ألا وإن في الجسد مضاع إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قال رواه البخاري ومسلم هذا الحديث لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يرد ما يتعلق به من شروح وقد عرفنا أن هذا الحديث يعد من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهي من الخصائص التي أوتيها عليه الصلاة والسلام وعرفنا أن هذا الحديث هو أصل في حكم الورع وترك ما فيه شبهة إلى ما لا شبهة فيه وأن هذا الحديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأحكام الشرعية إما أن تكون حلالا بينا وإما أن تكون حراما بينا وبينهما أمور مشتبهة وبينهما أمور مشتبهة بعضها قريب او شبيه بالحلال وهو غير كذلك وبعضها قد يشبه الحرام وهو غير كذلك وهذه الامور المشتبهة هي التي تختلط على كثير من الناس لكن اهل العلم واهل المعرفة يميزون في هذه المشتبهات فلا تخفى عليهم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 وما يعلم تعويله إلا الله والراسخون في العلم على المعنى الثاني أو المعنى الأول أن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه فيكون والراسخون في العلم معطوفا على قوله جل وعلا وما يعلم تعويله إلا الله أي وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الراسخون في العلم وهذا هو قوله صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومفهومه أن بعض الناس يعلمون هذه المتشابهات حيث يلحقون الفروع بالأصول وحيث يستنبطون مما جاء عن الله ومما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يرجح أن هذا الأمر من المتشابهات أو أن هذا الأمر من الحلال أو أنه من الحرام فتتضح لهم المتشابهات وقد عرفنا أن من أهل العلم من فسر المتشابهات يعني بأنها التي لا يظهر فيها وجه الحل أو وجه الحرمة قال وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام يعني الحلال المحضة البين والحرام المحضة البين وقال من اتقاها يعني من تجنب هذه الشبهات استبرأ لدينه وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام يعني المتشابهات اما بانها منزلة بين الحلال والحرام او بانها ما يختلط فيه الحلال والحرام وهذا يظهر في الأموال، فإن من الأموال من المكاسب ما يختلط فيه الحلال والحرام، فالمال الذي يختلط فيه الحلال والحرام يسمى بالمال المتشابه. وهنا يرد الإمام ابن رجب الحنبلي مسألة يقول هي متفرعة على معنى أو على تفسير. الامام احمد رحمه الله للمتشابهات او للمشتبهات ما حكم من اختلط ماله حلال وحرام ماذا نفعل مع من اختلط ماله الحلال فيه والحرام هل يمكننا ان نأخذ من ماله المختلف او انه لا يجوز لنا ان ناخذ من ماله المختلف. اهل العلم يقولون الامر ليس على اطلاقه وانما العبرة بما يغلب بالغالب فان كان صاحب المال ماله كثير والغالب عليه الحلال وقد تسرب الي شيء من الحرام فهذا لو اخذنا من ماله لو اعطى انسانا له ان ياخذ من المال لان غلبه الحلال يعني تجعل اكثر ما اخذه هو من الحلال واليسير يعفى عنه اما اذا كان ماله قليل او كان المال الغالب فيه الحرام فلا يسوغ للانسان ان ياخذ منه لان اخذه يستلزم تناول الحرام وبعض اهل العلم ذهب إلى أن من يختلط ماله حلاله وحرامه ف إذا أعطى منه من من يعطى منه له أن يأخذ من هذا المال لأن الحلة والفرمة في حق صاحب المال لا في حق من أفاد منه أو من أخذ منه ولذلك يعلق الإمام ابن رجب على هذه المسألة قائلا. قال ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلف فإن كان أكثر ماله الحرام فإن كان أكثر ماله الحرام فقال أحمد ينبغي أن يجتنبه إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرفه يعني هل هو من الحلال او من الحرام قال واختلف اصحابنا يعني الحنابلة هل كو مكروه او محرم على وجهين يعني على وجهين استنبطاء من مذهب الامام احمد رحمه الله ايش ما اعرف هذا وإن كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله قال وقد روى الحارث يعني لعور عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال في جوائز السلطان لا بأس بها ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام اي فلما كانت الغلبة للحلال جاز أخذه وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله بل كان اليهود يتعاملون بالربا وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه وأنه رهن درعه عند يهودي على أوسق من شعير فهذا التعامل دل على أنه يسوغ لمن عرف أن ما له مختلط بالحرام والحلال أن يتعامل معه قال وإن اشتبه الامر يعني هل الغالب الحرام او الغالب الحلال فهو شبهه وتركه اولى قال ولذلك قال والورع تركه قال سفيان لا لا يعجبني ذلك يعني ان ياخذ من من اختلط ماله واشتبه وتركه اعجب الي وقال الزهري ومكحول رحمهم الله وهما من أئمة التابعين لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه يعني إذا اختلط ماله الحلال والحرام فيجوز أن يؤكل من ماله إلا إذا تبين أن هذا الجزء او ان هذا المأكول هو من الحرام فعندئذ يتعين تركه ولكنه علم ان فيه شبهة فلا بأس بالاكل منه قال نص عليه احمد في رواية حنبل نعم ها ليس كله، لأن اليهودي يتجّر، هو ما أخذ من أخذ منه بالربا، النبي لم يتعامل معه بالربا، اليهودي ماله الذي يباع تاجر به، يبيع منه شيئا بيعا حلالا، وبعضه يبيع منه بالربا، فلذي فهذا دليل على أن ماله مختلط، لكن لما غلب او ظاهر ماله الذي تاجر فيه هو حلال لذلك اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم قال وذهب اصحاق بن راهويا الى ما روي عن ابن عب ابن مسعود وسلمان رضي الله تعالى عنهما وغيرهما من الرخصة يعني الى انه يجوز التعامل مع من اختلط ماله حلاله وحرامه والى ما روي عن الحسن وابن سيرين في باحة الاخذ مما يقضي من الربا والقمار نقله عنه ابن منصور يعني ان الحسن البصري ومحمد بن سيرين رحمهم الله وهما من التابعين يقولون لو تخاصم رجلان شخص له حق عند اخر وهذا الذي عليه الحق ماله مختلط لانه يتعامل بالربا او انه يقامر في ماله فان قضى له او قضي له ب حقه من مال هذا المرابي او من مال هذا المقامر له ان ياخذه ولا يمتنع وان كان ماله فيه شبع وقال الامام احمد رحمه الله في المال المشتبه حلاله بحرامي ان كان المال كثيرا اخرج منه قدر الحرام وتصرف في الباقي ها هذه مساله يعني رجل اختلط ماله الحلال والحرام ماذا يصنع حتى يطهر ماله يقول ان كان المال اغلبه يعني الكثير منه والحلال والقليل والحرام ويعرف مقدار المال الحرام يخرج هذا المال الحرام من ماله ويفرده ويفرقه, ويفرقه ويفرقه وما بقي يكون حلالا اما اذا كان المال قليل والغالب ومختلط وليس ثمة ما يميز بين الحلال والحرام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 قال ومن أصحابنا من حمل ذلك على الورع دون التحريم يعني إن هذا الفعل يكون من باب الاحتياط ومن باب الورع لكنه لا يحرم أن يتعامل وأن يشتغل بماله إذا كان مختلطا حلاله بحرام وأباح التصرف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه وهذا القول الذي قاله أصحاب الإمام أحمد يعني علماء مذهبه يقول هو قول الحنفية وغيرهم أنه إذا أمكن تمييز المال الحرام من المال الحلال تعين عليه فعل ذلك إما وجوبا وإما على سبيل النوع قال واخذ به قوم من اهل الورع منهم بشر الحافي وهو احد اهل الصلاح واهل الورع واهل الزهدي يذهب الى هذا الرأي ان اختلط الحلال بالحرام فان استطعنا ان نميز الحرام ميزناه وتجنبناه وتعاملنا مع غيره يقول إذا ميز الحرام أين يصرفه إن كان هذا الحرام لاناس أخذه بالغصب أو بالقهر أو بالاختلاس يرده إليهم يرده إلى أصحابه أما إذا لم يعلم أصحابه او كان هو من المكاسب المحرمة كالبيع بالربى ونحو ذلك ولم يستطع ان يعرف اصحابه فهذا ينفقه في المباحات يعني ينفقه في المرافق يصرفه في الكوارث لكنه لا يعطيه للافراد ولا يضعه في أمور البر والخير كان يبني به المسجد أو يبني يبني به دار العلم أو نحو ذلك يشتهد في التخلص منه قال ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه يعني شخص يختلط ماله الحلال والحرام ان قدم اليك شيئا تأكله فان لم يتعين او لم تتأكد ولم يغلب على ظنك ولم يترجع عندك ان هذا المقدم من الحرام جاز لك ان تأكل كما تقدم عن مكحول والزهري وروى مثله عن الطفيل ابن عياب وروى مثله عن الفضيل ابن عياب والفضيل ابن عياب كان من العلماء اهل الزهد والورع والصلاح قال وروى في ذلك اذار عن السلف فصحى عن ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ولا يتعرج من مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طعامه يعني إذا كان هذا حال الشخص ثم دعا انسانا إلى طعامه قال يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أجيبوه فإنما المهنأ لكم والوزر عليه يعني لكم أن تأكلوا المال حلالا وعليه وزر ما اقترفت يداه من أكل الحرام وفي رواية أنه قال لا أعلم له شيئا إلا خبيثا أو حراما يعني السؤال شخص سأل وقال إن له جارا لا يعلم له مالا حلال وإنما جل ماله من الحرام أو من الخبيث وأنه قدم اليه طعام قال اجيبوه قال وقد صحه وقد صحح الامام احمد رحمه الله هذا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولكنه عارضه بما روي عنه انه قال الاسم حواز القلب ومعنى حواز القلب اي إن الاسم يؤثر في النفس وفي القلب، ويخشى أن الإنسان إذا استمرأ أكل المحرم أن يقسو القلب وأن يخف الورع وأنه قد لا يبالي فيقع في الحرام. وفي اكل الحرام فالاولى اجتناب مثل هذه الشبهات قال وروي عن, عن سلمان يعني الفارسي رحمه رضي الله تعالى عنه مثل قوله ابن مسعود الاول قال وعن سعيد ابن جبير يعني من علماء التابعين والحسن البصري وهو من ائمه التابعين وان كان من صغارهم وكذا مورق العجلي وابراهيم النخعي وابن سيرين وغيرهم يعني من علماء التابعين كلهم يرون ان من اختلط ماله الحلال والحرام وأنه دعا إنسانا إلى طعامه فليجيبه قال والآثار بذلك موجودة في كتب الأدب لحميد بن زنجوية قال وبعضها في كتاب الجامع للإمام الخلال والإمام الخلال هو أحد تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله وله كتاب مشهور باسم الجامع قال وفي مصنفي عبد الرزاق وابن ابي شيبة ذكروا هذه الاثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في باحة اكل من اختلط ماله حلاله بحرامه قال ومتى علم ان عين الشيء حرام بوجه محرم فإنه يحرم تناوله يعني لو أن هذا الإنسان قدم إليك مالا مغصوبا أو قدم إليك مالا مسروقا فلا يجوز لك أن تأكل منه ما دمت قد علمت أن عينه محرمته ان عينه محرم واهل العلم يستدلوا على ذلك بما روى عن عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان له غلام يأكل ابو بكر رضي الله تعالى عنه من خراجه يعني ان هذا الغلام كان يشتغل ويتكسب وإن أبا بكر رضي الله عنه كان يعتمد على كسبه فيما يأكله فجاء هذا الغلام يوما بطعام وقدمه إلى أبي بكر رضي الله عنه فأكل أبو بكر رضي الله تعالى عنه من هذا الطعام ثم قال الغلام لأبي بكر أتدري؟ مما هذا الطعام قال لا قال اني تكهنت لرجل في ايام الجاهلية تكهنت لرجل يعني عملت له كهانه وانا لا احسن الكهانه لكنها صادفت وحصل مراده فاعطاه حلوانا اعطاه مال مكافأة له على كهانته وما يعطيه او ما يعطاه الكاهن يسمى بالحلوان وقد ومنه هذا الطعام فلما سمع ابو بكر رضي الله عنه بذلك ادخل يده في فمه وقاع كل ما كان في جوفه لأن هذا الطعام كان من كسب محرم فعلم من هذا أنه إذا قدم صاحب المال الحرام طعاما محرما بعينه لا يجوز لأحد أن يأكلها قال ومتى علم أن عين الشيء حرام وأخذ بوجه محرم فإنه, فإنه يحرم تناوله قال وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وعوره أي من فقهاء المسلمين قال وقد روي عن ابن سيرين رحمه الله في الرجل يقضي من الربا قال لا باس به وفي الرجل يقضى من القمار قال لا باس به هذا قول ابن سيرين يعني عندما تكون منازعات ويثبت الحق على أحدهما للآخر لكن هذا الذي ثبت عليه الحق مصدر أمواله محرمه ما دام ابن, يعني ابن سيرين رحمه الله يرى أنه ما دام صاحب حق له أن يأخذ من هذا المال وإن غلب على ظنه أنه محرم لكن الذي عليه من ذكرنا من قبله انه لا يتعين او لا ينبغي له ان يأخذ من هذا المال بعينه لانه مال محرم والورع يقتضي ذلك قال قال ابن سيرين في الرجل يقضى من الربا قال لا بأس به وفي الرجل يقضى من القمار قال لا بأس به خرجه الخلال كما مر بنا في كتابه الجامع قال بإسناد صعيف أي منسوب إلى ابن سيرين رحمه الله وروي عن الحسن خلاف هذا أي أنه لا يجب عليها ياخذ من هذا المال المحرر وأنه قال إن هذه المكاسب قد فسدت فخذوا منها شبه المضطر يعني لا تلجأ إليها إلا في حالة الاضطرار لأنه في حالة الاضطرار يباح أخذ المال الحرام أما في غير حالات الاضطرار فلا يجوز ذلك قال وعارض المروي عن ابن مسعود وسلمان رضي الله تعالى عنهما يعني وقد أورد المروي قال وعارض المروية يعني هذا الكلام المنقول عن ابن مسعود وعن ابن سيرين رحمهم الله يعارضه ما روية عن, ع... ما روية عن أبي بكر رضي الله عنه ايش عندكم? ايه هذا الكلام انتهينا منه? انت وين كنت? قال وعارض المروية يعني المنقولة عن ابن مسعود وعن سلمان رضي الله تعالى عنهما وعارض المروي عن ابن مسعود وسلمان ما روي عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه اكل طعاما ثم اخبر عنه من حرام فاستقاه والحديث اشار الى انه اخرجه الامام البخاري من طريق القاسم بن محمد يا ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يأكل من خراجه فجاءه يوم أو فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه فقال له الغلام اتدري ما هذا فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه قال فأدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يده فقاع كل شيء في بطنه وهنا يعني يرد سؤال وهو قوله وما أحسن الكهانة قول الغلام لما قال أن يتكهن الرجل في الجاهلية أو في الجاهلية وما أحسن الكهانة هل هذا القيد له مفهوم هل هذا القيد له مفهوم او ان مفهومه ملغى الصحيح ان مفهومه ملغى لانه لو كان يحسن الكهانة هل حسنه او احسانه للكهانة يبيح له المال اذا كأنه يريد ان يقول يعني زيادة أن هذا المال كأن حرمته مركبه أولها لأنه مال في مقابل الكهانة والثاني أنه أخذه وهو لا يحسن الكهانة فاجتمع فيه امران كل واحد منهما يكفي في تحريم المال قال وقد يقع الاشتباه في الحكم اذا انتهينا من الكلام حوله الاشتباه اذا كان المال مال الرجل اختلط فيه الحلال والحرام اما اذا كان المال الذي قدم من الحرام بعينه فلا يجوز اخذه قال وقد يقع الاشتباه في الحكم لكون الفرع مترددا بين أصول تشتذبه كتحريم الرجل زوجته فإن هذا متردد أو متردد بين تحريم الظهار يعني إذا قال الرجل لمراته إنها حرام هل كلمة حرام هي من الالفاظ الصريحة او انها تحتمل يحتمل ان الرجل اذا حرم امرأته قصد الظهار ويحتمل انه اذا حرم امرأته قصد الطلاق البائن ويحتمل انه اذا حرم امرأته قصد اليمين فما هو الحكم في ذلك هنا يقول ان هذه الكلمة اختلف فيها آل العلم في بيان الحكم لاختلافهم في الاصل هل التحريم يقتضي الظهار وعندئذ تحرم المرأة على الرجل الا اذا كفر كفاره الظهار ويسمونها بالكفاره الكبرى لانه يلزمه ان يعتق رقبه فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فان لم يستطع اطعم مسكينه ويحتمل انه اذا قال لمراته هي حرام يريد بها الطلاق البائن فتحرم عليه ولا تحل له الا بعد زواج ومس من غيره ويحتمل انه يريد بها طلقة رجعية ويحتمل فاذا كان اراد بها طلقة رجعية له ان يراجعها اثناء مدة العدة ولا شيء عليه ويحتمل انه يريد بذلك اليمين كما رؤيا في قصة أو في سبب نزول قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاه أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم فيكون فيها كفاره اليمين وهذا يعتبره من المتشابهات من المشتبهات والنية هي التي تحدد وتبين ولهذا قال وقد يقع الاشتباه في الحكم لكون الفرع مترددا بين أصول تجتذبه كتحريم الرجل زوجته فإن هذا متردد بين تحريم الظهاري التحريم الذي ترفعه الكفارة الكبرى وبين تحريم الطلقة الواحدة بانقضاء عدتها التي تباح معه الزوجة بعقد جديد وبين تحريم الطلقة الواحدة اللي هي الطلقة الرجعية متى تنتهي متى يتم يقع التحريم بانقضاء العده فاذا انقضت عدتها ليس له ان يراجع ليس له عليها سبيل الا ان يخطبها من ضمن الخطاب ويعقد عليها يتزوجها بمهر جديد وعقد جديد وبين تحريم الطلقة الواحده بانقضاء عدتها التي تباح معه الزوجة بعقد جديد وبين تحريم الطلاق الثلاث الذي لا تباح معه الزوجه بدون زوج واصابه اي لا بد من معاشرتها لان الله تعالى يقول فان طلقها يعني الثالثه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أه؟ لا ما هي الطلاق الثلاث الذي لا تباح م... نعم بانقضاء عدتها التي تباح معه الزوجه بعقد جديد بدون زوج <تصفيق> الذي تباح معه الزوجة طيب طيب الذي تباح معه الزوجة بعقد جديد ايش بدون زوج هذا هذا القيد وارد في الحكم الثاني في حكم الطلاق الثلاث لا في حكم الطلقة الواحدة وبين تحريم الطلاق الثلاث الذي لا تباح معه الزوجة بدون زوج وإصابة يعني لا بد أن يتزوجها بعده زوج ويصيبها فإن طلقها الثاني بعد ذلك تحل للأول وبين تحريم الرجل عليه ما أحله الله له من الطعام والشراب وهذا اليمين الذي لا يحرمه وإنما يجب الكفارة الصغرى ويقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم قال او لا يوجب شيئا على الاختلاف في ذلك فمنها هنا كثر اختلاف في هذه المسألة من زمن الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم يعني والسبب في ذلك هو إعادة هذه الفروع إلى الأصول ما المقصود بالتحريم قال وبكل حال في فالأمور المشتبهة التي لا أتبين أنها حلال ولا حرام لكثير من الناس كما اخبر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد يتبين لبعض الناس انها حلال او حرام لان قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس مفهومه ان بعض الناس يعلم ذلك لمعرفة ما هو حلال مما هو حرام قد يتبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام لما عنده من ذلك من مزيد علم قال وكلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدل على أن هذه المشتبهات من الناس من يعلمها وكثير منهم لا يعلمها فدخل في من لا يعلمها نوعانه إذن نحن عندنا المشتبهات الأصل الناس فيها على قسمين من يوفق لعلمها ومن لا يعلمها هؤلاء الذين لا يعلمونها أيضا يقسمهم قسمين قسم اجتهدوا وبذلوا الجهد لكنهم لم يوفقوا للصواب فهؤلاء يثابون على اجتهادهم ولا يثابون على ما وقع من عدم فهم وأما القسم الثاني فهؤلاء الذين لا يجتهدون وبالتالي لا يصلون إلى الحق والفرق بين القسم الأول والثاني أن الأول يساب على اجتهاده له أجر، وأما الثاني فلا شيء له. لذلك يقول هنا: فدخل في من لا يعلمها يعني الشبه المشتبهات نوعان، أحدهما من يتوقف فيها لاستباهها عليه يعني لا يبذل فيها جهد وإنما لا رأي له فيها يتوقف والثاني من يعتقدها على غير ما هي عليه يعني يبذل الجهد لكن يصل لا يصل الحق قال ودل كلامه على أن غير هؤلاء يعلمها ومراده أنه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر يعني حسب الواقع من تحليل أو تحريم وهذا من أظهر الأدلة على أن المصيب عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلف فيها المصيب واحد وهذه مسألة كثير ما يبحثها الأصوليون المسائل المختلف فيها والتي يشتهد فيها العلماء قد يشتهد فيها العلماء ويفترقوا فيها إلى فرقتين أو إلى أكثر من فرقتين فهل يعتبر كل واحد منهم مصيب او ان المصيب واحد وغيره قد يخطئ بعض اهل العلم ذهب الى ان الحق قد يتعدد فيكون كل مصيب وذهب كثير منهم الى ان الحق واحد لا يتعدد وأن المصيبة منهم واحد لكن الله جل وعلا يمن على الجميع فيعطي المصيبة أجرين أجر على الاجتهاد وأجر على التوفيقه للإصابة وأما المخطئو أو المخالف المجارف للصواب فإنه يعطى أجر على اجتهاده وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا اجتهد إذا أصاب الاجتهد المجتهد فأصاب فله أجران وان اجتهد فاخطا فله اجر واحد قال وهذا من اظهر الادله على ان المصيبه عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبهه المختلف فيها واحد عند الله عز وجل وغيره ليس بعالم بها بمعنى انه غير مصيب لحكم الله فيها في نفس الامر وإن كان يعتقد فيها اعتقادا يستند فيه إلى شبهة يظنها دليلا ويكون مأجورا على اجتهاده ومغفورا له في خطأه لعدم اعتماده وقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس في الامور المشتبهة يعني من حيث وقوعهم فيها وتجنبهم فيها عنها قسمهم إلى قسمين وهذا في حق من لم يعلمها أما من علمها وعرف أنها من الحق من الحلال أو من الحرام فهذا لا يدخل في هذا الباب بل هو مندرج في الباب الاول وهو ان الحلال بين وان الحرام بين اما المشتبهون هم الذين يقسمون الى قسمين لانهم لم يظهر لهم حكم هذا المشتبه أما من علم المشتبه والحقه بأصله إما حلالا أو حرام فهذا أفضل الأقسام لأنه تبين له أمر المشتبه وهنا أيضا يذكر لنا الإمام بن رجب رحمه الله مسألة هامة وهي أن الإنسان كما جاء في الحديث فقد استبرع لدينه وعرضه ومعنى استبرع أي طلب البراءه لدينه وهذا هو الأصل أن الإنسان عندما يشتهد ويبذل الجهد إنما يريد أن يصل الى الحقيقه التي يتعبد الله تعالى بها فإن كان هذا حرام تجنبه وإن كان هذا حلال جاز له أن يفعله لكن يقول الشرع أعطانا حقا في أن نتجنب ونستبرئ لأعرابنا والعرض هو ما يترتب عليه مدح او ذم ما يترتب على فعله مدح او ما يترتب على فعله قدح فكأن الانسان له ان يتجنب المشتبهات مخافة على ارضه كما يتجنبها مخافة على دينه لأن اجتنابه مخافة على الدين هذا إنما روع يفي حق الله جل وعلا وتجنبه للشبهات من أجل الخوف على نفسه من أن يوصف بمدح. او من ان يوصف بقدح امر مباح جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لنا حيث قال من استبرع من اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه وقد ضرب لهذا امثلا على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يعرضون عليه ان يقتلوا المنافقين فيقول لهم لا ويبرر ذلك حتى لا يقال ان محمدا يقتل. وهذا من باب الاستبراء للعرض لأن في قتلهم الحاق أذى وسلب للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا هم يستحقون ذلك وضرب أيضا لنا مثلا بأمر وقع لانس ابن مالك رضي الله تعالى عنه يروى انه رضي الله تعالى عنه خرج لصلاه الجمعه متاخرا فوجد الناس قد خرجوا قال فاختفى في دار يعني حتى ينصرف الناس لئلا يناله لوم بسبب هذا التأخير فقصد استبراء العرض جائز كما ان قصد استبراء الدين مطلوب لكن هنا يقول ان قصد استبراء العرض مطلوب شريطة ان يكون يعني يؤدي إلى الرياء أو يؤدي إلى السمعة يعني إن الإنسان يترك بعض الأشياء لا يفعلها من أجل أن يرائي بذلك حتى يقال إنه ورع أو يقال إنه كذا او يقال انه مقدار او يقال انه شجاع فاذا لم يكن تركوا المشتبهات بهدف الرياء والسمعة وانما كان الغرض منه الاستبراء للدين والعرض فان هذا مما يجوز ويسوغ فعله قال وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام قال قسم الناس في الامور المشتبهه الى قسمين وهذا انما هو بالنسبة لمن هي بالنسبة الى من هي مشتبهة عليه وهو من لا يعلمها وهو مما لا يعلمها لا وهو من لا يعلمها لانه جاء في مقابلها فاما من كان عالما بها وهو يعني هذا الشخص الذي يسمى اشتبهت عليه الامور لا يعلم حقيقتها لان احنا قلنا في ما مضى هي في حق من لا يعلمها اما من علمها فهي بالنسبه له اما حلال وإما, واما حرام وهو من لا يعلمها فاما من كان عالما بها واتبع ما دله علمه عليها فذلك قسم ثالث لم يذكره لظهور حكمه وهو ملتحق بالقسم الأول الحلال بين والحرام بين فإن هذا القسم فإن هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة لأنه علم حكم الله بهذه الأمور المشتبهة المشتبهة على الناس واتبع علمه في ذلك واما من لم يعلم حكم الله فيها فهم قسمان احدهما من يتقي هذه الشبهات لاشتباهها عليه فهذا قد استبرع لدينه وعرضه والقسم الثاني من وقع في الشبهات فهذا لم يستبرع لا لدينه ولا لعرضه ومن كان هذا حاله فإنه سيقع في الحرام قال ومعنى استبرأ أي طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشين طلب البراءة لدينه وطلب البراءة لعرضه من النقص والشين والشين بمعنى العيب. والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان موضع المدح والذم من الإنسان وما يحصل له بذكره بالجميل مدح وبذكره بالقبيح قدح وقد يكون ذلك تارة في نفس الإنسان يعني فيما يتعلق بذاته وتارة يكون في سلفه يعني في اهله او في ابائه واجداده او في اهله يعني في اهله بمعنى زوجه